قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَأَرِنَا الْبَقَرَ تصير الارض ولا تسغي الحركه مسلمه الهاشيه فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وان قتلتم نشا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضيا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيكا حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأمهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من قشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُون لكم وقد كان فريق منهم يستمعون لكلام الله يستمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقهوه وهم يعلمون وإذا نقول الذين آمنوا قالوا لا بعضهم الى بعض واذا خنا بعضهم الى بعض خانون اتحدثون بما فتح الله عليكم اتحدثون بما فتح الله عليكم لحيانكم به عند ربكم افلاتقن